بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما ما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 فلا تطيع المكذبين والذول تدهن فيدهنون ولا تطيع كل حل في مهين أما زما الشائبين من ناعل الخير معتد أثيم عتال بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تثلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين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 قائشعَة أَبَصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدَ كَانُوا يُدَعَوْنَ إلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِن